فإن تناوله للتحرور تجليل على انه فعزم من قرر فيه فإن التحرور أنا على عزمه على إنشاء وفيه الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الله la tierra viene <tose> a de ella. كما كان هناك علامات البنوك فالرجل المقارن. في سنة محمد عشر فوكلها المرأة وهي أرجل الإنزان وكلها المرأة المرأة التي تحتل وكما فضلت كما أفضلها الحديث وكلها الإنزان فوكلها المرأة الحيب من خصوص عيساني سعبه على البنوك أي خلعين قال أنه لأنه جنير الإجداء لأنه لا يتوقف الله رسوله إلا أن الله أعلم العادة على المولودة تسوّن من الماء يأخذوا للمين الصمد والسوائف فهذه على نفس البلوغه حتى النقر إذا وجدوا واحدة منها كفا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 وكل من يجب عليه يأتي حميس الشعر الوجود بمعنى الإهداء والصحة من معنى الإذاء والأصداء ومن يجب عليه يعقب إلي تاسع ومن لا يجب عليه لا يعقب ومن الصحة فمعنى <تصفيق> الأصداء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 وساعة أتتها العالية صلى ساعة, ساعة, ساعة, ساعة, ساعة, ساعة, ساعة, ساعة, ساعة على الله وعلى السنة ساعة أتتها وأعضرت أعضاً أن يردمها بصول الله بحدة إلا الله أنتك هم ساعة ماذا عليها؟ أن تبعوا على أولئها الذين أعضرتهم وأن يردموها وعلم عليهم أن يتوونوها وإنها تذكرت واجد عنها قولت لأننا بذلك أعضاً لأنها تذكرت ja, die zijn heel het vond, toen het vond, was een ik een من كان من, من, من, من الله أن جاء الله هو من يكون الأولى وهو من يرجى مقرح فهذا ان في السلام الله الله على الأول ما جاءنا أنه يرجى مقرح كإنه يرزل. لكن ما جاءنا أنه يستمر هو أن في الطعام يسكين عن يقول وإلا أن الغابر المرع إلى حالة تعالى ولدهما أصرى سهل مقرسة وعطانة وإخالة تعالى لذلك هنا أصرى سهل مقرسة وإن تأثير لأنها من خطأ لذلك الآن صحيح أنهم إلى حالة تعالى ولدهما وأصرى وإن هذا قد انا للسينه تعالى هنا شيء واحد القضاء والقدر في هذا تعالى سينه وادينه لهن فينا ادق و فينا في القضاء و في القدر تعالى الله ينزل قرينه كان التنين رابطاً من الجنة السجين أنه لا يدرك يأخذ العالمين أنه أتلع من هذا الصوم ولكن إذا فهم وأجرد وعاكم عند الصوم أنه حجود ونه حجاد فإنه يقوم واردنا حبيثاً وإذا كذب ذلك أقول هذا يوصح أتفاعه بعد الثجر هدفك على الأدنى أن يصدق على الأدنى يقول صد من جعل عمره فإنه يصدق بقية يومه ولكن يقضي ذلك النهار من أنسك في أهل أكثر فإذا قبل أن يتعذر بحى أنسك وقضى أنسك بقية يومه وإذا عوضي أنني محبّح وأنا نذني بقليل أنتشأ نقية يومه وقوى ذلك يوم. اليوم وإذا طهرت الحقران في أجمع النهام أنتشأت ذلك اليوم من وهكذا كل من الله العذر هذا يسأل لا تسترحى أهو أنها سأل هذا أول شعري جاء الشربيان لهذه الطعام وفيه استخده نجاستها ان بدنها تنجساً سن لحظه بها لدن وقيل إن حروج الدم ينعفها فيتعفها الطرم إلى كم يخرج من على الدم وما ذلك كثير في الطعام والشغال فقد ينعف بدنها ويقول لهذا فالأمر شارك وهذا يقول هل في مستلم هذا عمر محدد ان التلميذ هو ادراك للصبي او الصبيه للنعام بحيث يفهم الخطاب ويعود الجواب ويكون ذاهبا بكل ما يقوله ومعذرا شرطيا وسليما ويحتذىته احتلالا اسكر ان اني كو موي نتكلم على درس تاريخي في القائده ولا لا يمدي للعائشه بتقول ثانيه ثالث لا هتنتوقع قراءه القران تفائل اذا اخارينا كان هذا اي زمان والذي عليه ان ان هذا لا جدوى امرا heb deze huid u begonnen k callen en sangat. Dat is het. De felan inzulle uit de hweer staat het vaccum en jauheid de kilo en ik Elizabeth er van haar van armen van Kar Agn. Oなら, de ik u estud inzulle uit de hweer staat ag en ik Hydraира staandazioni en jij Al-Daar vanschap zijn Eduardo vast je het is zo dat het niet zo is dat het een beetje verstandig is. Het is niet zo dat een beetje verstandig is. Het is niet zo dat het een beetje verstandig is. Het is niet zo in het een beetje verstandig is. Het is niet is. Het is niet zo dat is. niet dat het is. het het is. het dat is. niet is. أريد أنه يأمر من ينه يصوم على الجبائي <سؤال> وصوم على جسيل <سؤال> جلوه لأنه يصوم حتى ألا <سؤال> لا أعرفه في طرحاته فهي أعليه الله ذاته من أشبه وليس عليه لا تكتب هذا إن كان كامل أنه تجاهلاً او تجاهلاً وتقاهلاً أعتقل أنه فهذا يأمر راجعاً لأن عليه الصلاة والسلام وأنه أخذر ولكن ثرته وتركه وثرته إنه مثلاً جهزاً وإنه يعمل الطعوم والحزانة هذا الصهير أنه إعادة سلام وظاهرة مثبت لأنه لن يقوم به شعائق الإسلام الظاهرة كان أنه كان على تلك القدر والا سير وقال الصحيح انه لا يقبل غير استثناء من الامر الذي ذكر هو شرط وكان سنه صلاه لذلك استرسل في قراءه اللهم بارك اللهم ربنا وانزل علينا النور والسلام الله والبيات كان طلب لا يقضى عن الذي من الذي استمر به نظره الى ان ولا يعطي عن عنه اما اذا نظر ايام الرمضان اصطلح في المشوفه وحوزه لحظه نظام وتنكر ولكنه زاد تنكلا فضلا تنكر الفضلا ثم قال اليهم يصدق entscheiden، هذا دعو لي هم أفل أزياده الذي تضر أزاعد عنه وليكن الإنمى للذين نعرض أنه ولا في اليومربائي قيني إ Lyakkhine منمره عدم أحد الله من ذلك بينما التي قاعدت zijn er dingen die te doen, maar we gaan er achter, want we weten dat hij er is en we weten dat hij is. We weten dat hij er is. We weten dat hij er is. We weten dat hij er is. We قلت إذا أردت أنه سريعا من السيئر ها يفضل جهاز أسليون أعلم أنه يفضل لا أسليون أحذر أسليون لا أفضل لأخذها نهاية أسليون أو تأخيرها وإجابها أو من أفعالها دراسة قبل الشهر ثلاثة أنّا نتمنى إسرعوا لي الله عنه إسرعوا حتى إجابة الله عنا إجابة ثلاثة اذا اخطر ثلاث سنوات من اخر حياته الى الاقليم فكان اذا ناحل رمضان جمع ثلاثين مسكنا واطعمهم حتى يشلع واكتفى بذلك كانوا سياقا للطالب في بيت الشهر وليكن غالبا لك من امر الله وليا بوابه اذا كان رساله غالبا وهو النبي يعني يفتعله هنا بسببين مدين، أستغلوا مركبة عن مكان. فأتنخلوا إذا نلعق فإننا له أن يطلع أن يطلع. وإذا كان لا يرجع مقرح فإننا له طلع هو من هي السن الذي لقد حقق لعقله الله لا هو شاحن في النجوم لكن هذا الذي به احيانا ينعم فكانه لم ينته ثم يعود الى حاله يقرا حيث يقيم على هذا الشخص ما بدا بانه ويقول يطول فإنه ليس أصول. في في من يوم ولكنه يطول وقلنا إنه تفضل عقل عن حتى في الوقت العديد فالأشخاص لهم يحفظه وطنان كذية ولهما لا يحفظه ولكن معه لا يحفظ السبيل يوم العقل وهن عديد وعلى قلتني أخذ من الفيسة في عيسان وحياته هذا لا تدل على هذا دلقه و... هل اقضي عنها او لا اردت ان عمرها يجمعها الفلسفه لا تدل لا ليس هناك على بلوغها لا تضعف اذا قالت مدتك او مالك او بينها دلالتك ويستنى لله رسولا اهل شهر اخر هل ياتيك سيئا يؤدي ذلك يا جنبي يا جنبي يا جنبي يا جنبي يا جنبي يا جنبي يا جنبي يا جنبي يا جنبي يا من يا جنبي وقرأت تعالى سبحانه كأن أولي عليه سلا يسأل من قال الهطة إنه يأكل وأنه لا يسقط عنه ولا يقرأ بأنه ينطار في النجاح فإنه لا يقرأ لأنه ينشقع فيما قراء الثلاث فكان أشرب أو شعر فيه لشعرق ولا أن الأقرأ عنهم أنه يخبر الله كده العقل فقد يقول اوه يا اعطاء امع الملات يأتوا عنهم ان ينحسن ان لا اطلع المراحل فان ينقلب على ان يقلب من اللواضي فهو اولى وينها طبع أو وفي سنة اليانة وفي سنة اشفر ليه بذلك هل يبيت ملية الرقبة فالجمال لانه هي أسرارها ان شاء الله ولا النهار يفتحه ولا من لا جاء له إلا يأكل كتما ولا نفاس له. رأب الله سن الله أجاب المستضعفين الذين لانهم على أن الله لانه خبير في الأحداث عليهم إن شاء الله كذبين صالحين يوم ينصر الله لا ظن انه يجب ولكن يقول يستحل لدعم الصحابه كما ذكرنا وسيما اذا كان مراهقا مقاربا للنور ثم يعجب فانه لو ان اليه النور واذا بلغ لاليه فإنه فانه اذا كان نهارا يعتاد فانه لا فقال صارت ولا تنام على الصيام فقد يترك الصيام بذلك العام الذي بنى فيه في اهداء رمضان وفي اهداءها يشغل انه يتاكد سامعينه اذا كان مراهقا حتى يخص هذه الصيام حتى لا يتركه وهو بكاله الليل واما الوجوب يقال للوجود عليهم وهو دون يقول الله عز وجل يقول لا يسلمنا جماعة الحديث فله يقول لنا من لا نقولنا إنه إن المثل مبادئ الدنيا لا خلصها وما يقمن عليها غير ما أن هو يسوع المسيح كرية المغارة إليه ولم يرَه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المثل. انما قلنا للمولاي لما به ان يحب من السوء في الوقت حتى لا يريد او لا يريد متى تكون في الدنيا هذا هذا هو لا حاجه لك كان هذا حل وعلم يكفيهما لماذا حققوا بين الله عليه وسلم يلعبون العقل وهم كانوا عقل ملواه والتعبير حققوا بينهما جاء الجنون فطور مدته ويشق قضاء العبادات التي تفوته لانه انفق كل خيطا بها قبلات الخليه واما يغني عليه فانه لا تطور مدته وهو مخلف وقد هدد او خدها انما هو قال الحمد لكان النبي صلى الله, صل الله, صل الله, صل الله, صل الله عليه وسلم يغني عليه كبار الله فقول آيسها اللي هو أبيل السلام فأخر مرسل رسول وهو دائما فقال أصلنا الناس كنا لهم ينصبرونك فأولي مانا في النحوة ووضعناه لهم فأتزل لهم من هذا النيلون فقعوا ليعبئه إلى سنة الله فأجبناكم رسلتكم أساطية فلبعكم يأكل منها عندهم لا يسرق die maat je konden, waar de in het net zit, daarom je niet over. En ik kan het niet over dat dat de وانا يقول ذلك لصاحب الفاسي اتغان البني لأن نستغل المصيح لمن نعن أنها عزيني لها فارغ في الحاضرين وأنه آدم مساحين عن الثلاثة على نفسها لأنها الصوم صحيحة صحيحة حجارة إهل الإبارة ليس حصل للأخذ فإذا فسح على الإرسال كل أين ثم بلاد، وخدر أنه يأتي للجوم يستمر بلاد منه إذا لا يجب تخوى عادل ودعوه فإنه يستطعونه للمجا لأنه لو عادل ما يعود ويأخذ كراته للعطلة من يستطيع معه، فإنه يستطعونه للمجا انه تبعها، فعظا بأنه والله غير هو في ساعيره هذا عرفنا انه ياذاه هي كان غير قدران يرن ا يومين فقط ولا يقدر على ايتها الله الى وثق بان والديه حلو طواله ثلاثه الظهر هذا العصر الغيه ولكن قد ان أن يرنى عنه, عنه خذل أو تاغل أو مذب أو اتبهن أو ولا وأن تحراهتنا ألمها وقف لا يأذر لا يأذر نتعفيده من الصلاة والوقت أما على أن ينتج وقت ما ينجح وراثل ما من هذا الوقت إنه مهزل يقول هل ممارسه المسجد المسجد كذا هي حال الصلاه ولا في حديث المسجد رمضان المسجد انه يصل كذا وكذا من الغد ولكن الحديث المغيب لكن لعل الادله في ممارسه الصلاه أنا على ان الادله دلاله ان الاعمال الصالحه لله عز وجل ان شاء الله في ذكر والمدينه يعني. Hij die jegt te lijken over de zomer en over de muur. Tot niet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 ما يتركه الثلاثة كاملة حزاجه كاملة فإنّا وهو لا في هذا الغال نقول تتتتترى على حزاجه الثلاثة فيأخذ ربما يتتت الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى لأن النية محلها القلب فقد الاكل والشرب بنيه الصوم قال الشيخ قال الشيخ تقي الدين هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم ولهذا يفرق بين عشاء ليله العيد وعشاء ليله رمضان وغطت على النبي صلى الله عليه وسلم وقال هنا من يميت صياناً من الميل بل أصيام له ومنت بيشه الغلم عليه وذكرنا أنه لا اخترقوا السلف لأن نية الهدها الغلم واترقوا بها مزعى ذكر هنا انه يحصل بأن يحصل يا رسول نفسه وهذه هي على انه ظالم ما جد أن شاء ان او ولا حاجه الى ان يجيء لذلك ولا الى يحجر ما يا رب غيره يغني او قال وكذا القيام اا اا الى الحق وكذا ما نذله تذहारा يا شطرو وذا زمانه واطاق لنا طال كذلك ولكن <تصفيق> ايضا ال اا الذات توذاك يا سيدا الى الكثره ها والله في وتنهاك لوكوا صايه ذلك تناول الصوم هذاك الاكل في اخر الليل وكاننا ناتي يومرا وله او عليه ان تكون جميعا تقون سنوا على رضا ما رضينا في عمنا وصيان اليهود أكل تستخى وهذير إن الله وذلكته يقلونا على المتساحدين قال أنني يقلو الله عليه وسلم ودعونا عليها من صحابتنا الرجاء المبارك وَاَشْرَقَ النَّهَارُ وَأَتَى وَقْتُ الْعَصْرِ وَكَانَ الْقِيلُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَوْ أَنَّ وما يجل له فهذا كل شراحة النعاء فالهم اجتعروا الله الذين يصدوا الله عليها سنة قال الله قلنا إلى السنة وفينا كم كان ذا يجعنا أقعا قالوا خانسين آية وما يجل له فهذا التاحيرين السحب. كذلك فَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ حَاضِرَةَ الْعَذَابِ إِذْ يَأْتِي عَلَيْهَا الْعَذَابُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِهِمْ وَمَا تَسْتَطِيعُ مِنْ لَدُنْهُمْ مِنْ دَفْعٍ وَمَا هُمْ بِبَارِزِينَ بِهِ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَعَصَوْاها فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي وهذا أيضاً العشاء كان عادة تجعل الهربة كذلك العجاء بين ليلة الخيان واللياري الأخرى لحيث أنه من كان هناك أحسن المفتلات للعادة لكن قديماً كان عشاء ميلة فيه. لا يعني الديان يوحى أحراب ولا يعني متى بعد النية بمنافر للصوم لأن الله تعالى أباح الأكل إلى آخر الليل فلو بطلت, به فلو بطلت به فات محلها أو قال إن شاء الله غير متردد كما لا يقصد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله لك هل فإذا صرت أنية تشغل ولا يكون هناك طريقة ولا شك. كما لا يرتفع إذنك إن إذا قلت لك هل أنت مؤمن إن فقلت شاء الله وإن كان غيرك خلاف العلمجيات أرد لهم الذين يؤشرون الاستثناء في اليمين ويتمون للمستثمين في ويستمرون من يستهني شاكا ويستمرون على السنة في فكاكا ولكن لا الى إلا ولا إلا مرتقبه والحافظ أن إن كان من يأتي بمراهن على الصوم أداة من الأكل لا يرى وكذلك أطعب له شاء الله إذا تهدت الضوء فقال إن شاء الله إلا يرغب ذلك صورة المناجد الصورة أن يأكل هاتفتها بنيها ثم ينجي أنه بها هذه الأسلحة أنتك ولكن يكون قد بقي على ذلك ساعة في هذه الساعة فلا أكلها وتصدر الزنان حتى للذناء النصطوري و لكن هل هذا الزمن وقت عبت ليس لا يتوقف الإنسان إذا هو و عبت فاتى من رأس الضاد العجل و الضاد كذلك في لو حدها نصعد عنه الزنان يأخذ الزنان يأخذ و يأخذ و يأخذ و يأخذ و يأخذ الله من وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان في والا وإلا في من رمضان أجزاه لأنه بنى على أصل لم يرد الزوال وهو بقاء الشهر. ويضر إن قاله في أوله لعدم جزمه بالنية بالنطوبة عالية إن شكنات في أول ميلة الثلاثين من شعبنا لا من شعبنا في أحل الليل كنت أحسى من توضح فاذا كان رمضان هذا اليوم فهو رمضان والا ان تبين انها ليست رمضان لا انا وقتك ثم ان تشتري هذه التي تبين انها رمضان هل نسال على كل هذا الكون كان مترددا فقدم لنا انهم القيام على طول وَقَلُوا لَإِنَا كَالَ طَعَرَيْمَ أَوْتَسَبَ يَسَسْلَا إِنْ يَصْرُمُونَ وَيَجْرُمُونَ وَإِلَى ثُلَّ جَانَ لَنَّهُمَّ الَّمَنُّ الَّلَّهَمْ عَزِّيَسْهُ وَهُكَالَ طَعَرَهُمْ صَلَى وَنَا وَمَنْ يَسْلَى الْأَخْفِيَعَةُ ثم هنا خلقوا بَإِنَا كَالَ هَا جَانَ لَا فايقالها يوم الليل ولم يجدد ان قال ثوب النيه في اخره وتبين انه مغبرا وان سمع مفقرا لا يجزئه لان النيه اتى بها بملاه ولم يهزم هن احباب وقت واما اذا فعلها اخر الليل امسك قبل ذلك فان هذا الانسان يركب له اول واجب <تصفيق> فقال عليهن قال اما لقبله واما للسانه ان كان لقبله رمضان فهو فرضي ثم امسك بعد عليهن قالها الرجل في في رمضان إقرأنا كله بناء أبدا أن الصوم في يوم الثلاثين واجب إذا كان ربنا تغير من لكن ذكرنا لأول اكتباه أن نضاجها أنه يعلم وأنه يوم السن وأن أرسلان لا يجب أن نعلم للهلال أعط بإثمارك أمران ثلاثين وأن من أصبح متردلاً فإنه لا يحتذي بلا يفضل ولو أنه لن يتنع المخطرة حتى أرد وأرد ورد وتذكرون أن وقع في رسالة أرضنية والأنبعات لأننا تأخر الخاضر بإذناء الثياب إلى آخر الليل لن يأتي الله في آخر الليل لهضة أصلحة في ربيع الناس مسترين أعظم اسبحوا لقطري ثم اييه بيجي ده ربنا كانه فايلو زين اماجها وهاجها ده اللي اتشرخات بقى جاي كده على ذلك ولا لا لكي لان ان ظهر ان اي عند وقت يا ربنا من واتحدث عن الوزن اذ هكذا من تردد في النيه او غزل على هذا الطعام ثم انسكت ابنه ان يدخل كل ذلك نيته بها تردد فلا بد من الميه الزائده في اخر جزء من الليل او الليه. وفرضوا الإنساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لقوله تعالى وكلوا اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا القيام إلى الليل وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سخوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطيل في الأفق حديث حسن وأن عمر مرفوعا إذا أقبل الليل منها هنا وأجبر النهار منها هنا وغربت الشمس أثر الصائم مستفق عليه die wijneren, de mannen, dat ze zich om de oude rijen heen hebben, sommigen zijn heel kapot, تبين الصبح يجب الإنسان وإلا اول ما يتبين الصبح أما لهايته فجللت بغيبونة الشمس من تعرض في الشمس لقد انتهى ربك الشيح فواجب الإنسان او الضوء على الضوء فالإنسان ربك هي فيه يمعه ومن ينفضون عزالي الأسلامي إلى عمرون الإسلامي. فالآية صريعة بالله ويقوم من الضالة وخذ وشمع وحتى يتبين لحظم حيثنا اليوم ينفحيث في السواتي من الزجر. قلت أن أخيط عن الله أن الله يأتي النهر اليوم يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا على اللَّهَ وأنا حَقِّهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ كُلُّ اللهم انكم لا ينالوا عباده من زهوركم فانه يؤذن بليل ليوقر نائمكم ويغدر قائمكم المراد انه يؤذن اخر الليل لكم حتى ينتبه لكم المصلين الى زوجته قد طلب وانه ان نائم فيستيقظ ويعلم ان لانجل ان من المريض الصوت فقل وقت الله حتى يعزن الدنور الى السود وكان وجل الامن لا يعزن حتى يقال له افضحت افضحت فتبين ان وقت الأكل يسجوا الى اطنوع الهجر الثاني وذكر الهجر ان الهجر هجران the general of the colonel had him on the table you see hospital فهو colonel من the management of the في and the city is looked up يعني لذلك الزئب في جفته فما هو الأوكساء يترونه الغرب في زيادة المغننة أو البلاد المغننة في زراحة الليل مستطيلاً ومسجد فهذا هو الزجر الكادس فالثجر الكادس يخير أنه لا إذا هو من يحضر الطرق بل يجيح الطرق ولا يجلد في الصلاة هي من الصلاة, فيه. الصلاة ما نحن وصلها لا الهجر الصادق فهو البيع والموتار وفقه في اخر الليل وأول النهار يشاهد الصبح عندما يزور موترا لا إذا لم أدرك الريان فهو الهجر الصادق الذي يزيح الصلاه يعني يكون به وقت الصلاه ويحضر الصلاه هذا هو وقت الامساك اما الانتهاء انتهاء وقت الصيام فذروه العلم يغضب الشيء اذا إذا به شانه وجهه حقا وهمها انتهى وقت الامساك البريد الذي شاهد الحديث إذا أتمنى الليل من هاهرة وأذنى الليل من هاهرة وغربة الشمس إذا قد أفضر الصاحب يعني أهمية الصديدة على أنه إذا أفضح رمضان ولو ما تسحر يعني سوف يعني ما انا ولا اول رمضان ولا اخر لكن الحكم توجد رمضان يعني متى تبدا طيب دخل من او اصبح غدا رمضان ولو ما التقط ناويه يكون مثل ما كان اليوم منتظر متى يقول قرن يا رجل انا كنهر وهو الروحه يساري انتهي اول وجيش ولا دون المكان لك هذا اخت الله حشروا فيك يا ابن زيد وا ليلى من ذهاني فتن من ذهاني غير لا حول ولا قوه الا بالله صدق الله العظيم وادعو لك يا اللهم يا كريم يا سبحانك لا نعبد الا انك وانه الى حدايا الخلد تعالى بكل هاستر وان انت غيرنا ورجانا انه لجميعنا تنتهي في ذلك لو و إذا علا على مدى تحقيق الأرهود إذا أعلى ربك الإحطار. يبقى هل قرروا صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصحيح هل يمعه فقد أفطر حكلاً أو فقد تذكر بينهما عمانا إلا قلنا قد أفطر, أفطر حكلاً فإن الله من يجحل عليه رفض الطاقة أصلها محتمل وإن يتناول الحقرة وعلى هذا الميل لا يسرح كائر صيار ولا يتعمل لإنساك الليل الليل لا يتعيها ولا إنساك وعلى هذا الميل حقه حكما وإن يتناول, وإن يتناول. وأنا هذا فلا دعني نفتر أخير بل لا تهدى أننا أرسل إخطار كما أرأت الأوسع ومن ثم أرأت الأوسع ومن ثم أرأت ولا أدع لك ورزي أن تذوع منذ إمساطك إلا إذا عزتت على من السياق ورزتت حين نحن أرأت الأوسع يدخل أما إلا تحققت من الإمساط ذلك لا تدعب على هذا القول الثاني تعالى إنما كم يغتاظ عليهم يعني ركضهم من لهول وقد جاء لهم الصحراء وقد جاء لهم كنا والصائم والصابر وعلى هذا لا يكون نفيرا إلا إذا تناول يغفر الأكل ونحن وإلا هو ذاك الذي يغفر ذاك الذي يعصيهم وعلى هذا على يعني القولين لدينا القولين نتيجة حباب نتيجة الضغط من القولين هو جواز المصال أو غادل جواز المصال معلوم أنه إنسان لكن عنه فبالتهاب عن النبي الله عليه وسلم الله كان يواصل واصل منها أصفانه وقال من السكة هاتكم مني عليكم ربي رب يطلوه ويسكيني وقال من أيكم الرداء يواصل فلواصل إلى السحر وواصل بأبخاله يوم ثم يوم ثم هو أوزلال إلى رئينا لكم من الهدي فعلى هذا على الطول لي أنك ولا أفضل الصائم حكماً لا فائدة في الوصان ولا أجره وعلى الطول لي أنه أنه جوازا جوازاً يجوز ويساب على عمل الوصان وله أجرًا على ذلك إذا احتسمه وان كان من هي من ذلك إذا رأى ذلك إذا رأى ذلك قوةً ولكن انه هو سكت الفطر وتاخير السحور لحديث ابي الدران عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تزال امتي بخير ما اخروا السحور وعجلوا الفطر رواه احمد وزيادته في اعمال الخير من القراءه والذكر والصلاه وغيرها هذا هو فصلا هذا سيان ذلك اظهرك فاستهان من الصائف ومنها تتعلمها كتب الهوائل ولكن المؤلف أسابيها لكتاب يعني كتاب انه هو الأحكام لم ها إذا وإلا فأتنف لي موسعة لكتب الهوائل منهل التغيير والشغيل ومنهل لطائف النوارس إننا نعواشنا الآن من الموضائف من خطب قديمة وأن خطب الجديدة فهي كثيرة المؤلفة فيها وضائف رمضان فأقوم باللؤلاء والمرجان ووضائف رمضان وقتفرها المشأة كثيرة فجدوا فيها التوزق في هذه الأمور التي هي سؤال الصاحب. السنة المستخدمة والتي يؤلم وعلياة يبقى لها الإنسان في صيامه، فذكر أنها في الساعة الأول تعديل الفطر والثاني تاخير السحور والثالث الزيانة هي أولا مخيعة أول تعديل الفطر فأدلته كثيرة لكما قريباً الله عليه السلام إذا إذن الناس بحير الموجة ولا والأفزان أمتي بحير الناس معنى أن يؤخروا الشطرة حتى تستبشى النجون وهي رواية النغرق أن يؤخروا من هو المغرب المغرق وجدتها النوائي لها رجل علينا الصعب النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو جهدان أن يصيلوا خير أحدهم ما يعجل الهطرة ويرجل الصلاة والثالث وأحضر الهطرة وأحضر الصلاة فقال أيهما يرجل الهطرة ويرجل الصلاة إلى الله ومن المسؤول قالت كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ذكروا أنه أبو موسى وذلك نوعا من التهي ف ووجب لدينا كان تعبير الغفل مشاغل والصلاه والصلاه الدبر يا ولي رقيا ان ذلك السنه النبي صلى الله عليه وسلم وان الاوليه تحصل بالمداوره وسبب ذلك إلا الله تعالى لما منع الإنسان من تدع للطالح لليال الصيام أحد من عباده أن يبادر إلى الطالح ليال الصيام فأحب عباد الله إليه أرجله جطرا فإذا ورد ذلك هبار الحديث فإذا بادروا إلى ذلك فسح أجزاده إلى محمدة ما, ما يحبه الله تذكرون أنه من أن الله تعالى أباح هذا الطعام في الليلة من ومنعه في النهار فإذا تركاه في النهار بأمر الله ذهب إلى تناوله في الليلة بأمر الله فهو مطيع في الحليل ما تركه إلا قاة ولا قادرة إليه إلا قاة لله تعالى وأيضا فإن في تقديم تحديم النفطان وتاحير السهول تحديم النفطان إلى النفوس فإنه لو كان من إنساك ذنبا طويلا لو إنساكنا جزءا من أول الليل وجزءا من آخر الليل لطال علينا رفض إنساك لماذا لنا نسق خمسه عشر سنه نكون قد امساكنا ثماني عشر ها فهذه الزياده اولا أنها لا يوابه فيها ثانيه انها توجب تابا فعاداً للإنسان وكل ذات تبلله من العدن الذي هو محبوباً من الله أي صيام محبوباً من الله ضرورة في الحديث إن الله تعالى اضطراه بنفسه لطوله نصيامه إنه ليه وأنا نجيبه بعد ذلك ذكروا من جلة المستهدات تأكد مثل وقد نشامنا هولين مثلا لجمعنا إذا كان العائماني الزيادة ليعنى مصير وليكثيرا لن نعمل مثلا نستامل المصير أو أو مثلا نشم جهر فإنه يجيب يضارف عنا مصير مثلا يعمل ببدنه ويرتقوا بلسانه ويعملوا بقلبه كله ورسيء وكذلك كان من بإيمانه كله ورسيء ويكثروا كمعات القرآن ويكثر من الجعام ويكثر من الذكر ويستغفاظه وكذلك يحاضروا على الصلوات ويأتي بالنواب فالصلوات يوضع بها ويتقدموا إلى المساجد ويكسر الله تعرضني إليها ويستسي محطارها من العيانة وهكذا أيمان يأمر من روح ويدامنك ويقع من ذات الله تعالى ويقوم على الله الله إياه من أهل والد وهو الحزان كرد ويقع ينفعه ويغلقه ويسد من الخير ويجل عليه وهكذا أيمان ينفق لنا في سنين النار فيصعه جاعرا ويأكسو عاليا ويتصدقوا وينفقوا قريباً are screaming were about their assignment were you i think we have to the st of anan all that matter that we're hacking في the على الامان هذا الخير كثيره فلماذا you know من هذا seen ولا كان لله روما كما كان له بهم بهن وواله وواله مناه وواله حيث اتي جهورنا وغادوا ويركدو لمن كذبنا في رياض الصويهات ان هو يجيم اعوذ تتمسيدا لنا وعلى إذا ترك الشهوات المباحه ثم تذكر ذلك تذكر انها تركت العباده وان المعنى والعبادات الاخرى فحاسب نفسه وقال لا بد لا تقرب من الصيام فلماذا لا تقبل بالصلاه لا بد لا تقرب من الصيام الذي هو ترفع عن الطوارئ فلماذا لا تقرب من ولولا ما تنسوا اما تتقربت من الله سؤالا بهذا الصيام فلماذا لا يتتقربوا بالمخير و بالدراسه والله وبالامر من ربه و بالنعمه الكريم بسائر الله و بكراهه القران و من و بالاوراق و بلاد و الصالح الى عمل اخر و عبد الله